الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زال الحديث أيها الأحبة متصلا بالآيات التي تتحدث عن تحويل القبلة فالله تبارك وتعالى يقول ولئن أتيت الذين أُوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلك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 في الصلاة حق من عند الله تبارك وتعالى ما تبع قبلتك عنادا واستكبار فلا تتعب في إقناعهم والاحتجاج لذلك وما أنت بتابع قبلتهم التي حولت عنها وما بعضهم بتابع قبلة بعض لليهود يتبعون قبلة النصارى ولن النصارى يتبعون قبلة اليهود ولئن اتبعت أهواءهم في شأن القبلة وغيرها بعدما جاءك من العلم بأنك على الحق وهم على الباطل إنك حينئذ من الظالمين لأنفسهم فقد وضعت الاتباع والتوجه في غير موضعه وهذا خطاب لشخص النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى جميع الأمة باعتبار أن الأمة تخاطب في شخص قدوتها ومقدمها عليه الصلاة والسلام وهو تهديد ووعيد لمن يتبع أهواء المخالفين لشريعة الإسلام يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الهدايات والفوائد أن ما يصد اليهود عن الدخول في الإسلام، وكذلك النصارى ليس هو الجهل به، أنهم لا يعرفون دين الإسلام، أو أنه لم يقدم إليهم بعرض صحيح، ولكن القضية هي كما قال الله تبارك وتعالى، ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية، بكل برهان وبكل حجة. ما تبعوا قبلتك إذا القضية ليست عبارة عن عرض قاصر للإسلام وليست عبارة عن جهل فيه وأنه الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هؤلاء لهم موقف من هذا الدين ومن ثم فإنهم يرفضون الدخول فيه فهم يعرفونه لكن يخشونه على مصالحهم وسلطانهم ومن ثم فانهم يكيدون له بانواع الكيد وبشتى الطرق والوسائل بطرق مباشره وبطرق غير مباشره منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه واله وسلم تارة يحاربونه بأنفسهم وتارة يشعلون حروبا بالوكالة ولئن أتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك هذه حقيقة يقررها القرآن نعم يوجد من الأتباع من هم مضللون يوجد من لم يبلوه الإسلام بصورة صحيحة هذا أمر لا ينكر ولكن هل الذي يمنع هؤلاء في الجمله هو جهلهم في الإسلام أو أنه لم يعرض عليهم بطريقة صحيحة الجواب لا مع أنه قد يصدر من بعض من ينتسب إلى الإسلام ما يصد الناس عن قبوله ويحصل بسبب ذلك من الفتنة لهؤلاء الكفار ولبعض المسلمين ممن لا يعرف حقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيؤدي ذلك بطوائف إلى لربما استحسان هذا الإجرام، ويؤدي بطوائف آخرين إلى نسبة ذلك إلى الإسلام، فيتشككون فيه، وهذا كله غلط وغير صحيح. يعني هذا الذي. حصل هذه الأيام في فرنسا هذا من أعظم الصد عن دين الله تبارك وتعالى ولو جد الناس واجتهدوا عن الأعداء ما جادت قرائحهم بأعمال تصرف الناس عن الدين وتصدهم عنه أبلغ من هذا يعني مهما قالوا من الخطط ومهما حذروا من الإسلام ومهما دقوا نواقيس الخطر أن الإسلام ينتشر في القارة الأوروبية ومهما ألفوا من الكتب ومهما شوهوا من حقائق الدين ومهما أوجدوا من ترجمات معاني القرآن المحرفة التي تعطي انطباعا سيئا عن الإسلام ومهما بعثوا من المنصرين جيوش المنصرين ومهما أنفقوا من الأموال كل هذا يطير في الهباء ولكن مثل هذه التصرفات تكون رساله قويه موجهه الى تلك الشعوب ان هذا الدين يعني لسان هؤلاء الاعداء الذين يشوهون الاسلام يقولون انظروا هذا الذي كنا نحذركم منه ها انتم ترون باعينكم وتشاهدون حقيقه ما كنا نحذركم من هذا هو الاسلام صلى الله عليه الجهود التي تبذل عبر عقود عقود الماضية الدعوة إلى الإسلام المراكز الإسلامية الأموال التي تنفق الدعاه إلى الله عز وجل الذين يقدمون صورة عن الإسلام ويشرحون شرائعه وادابه وهدايات الإسلام يأتي حدث كهذا يهدمها الحاصل أيها الأحبة الخلاصة أن القرائح قرائح الأعداء لا يمكن أن تجود بكيد للإسلام وضرب له في مقتل ابلغ من مثل هذه التصرفات التي لا ندري هل تنبعث من حماقات أو أن وراء ذلك ما وراءه من كيد خفي الله تبارك وتعالى أعلم بحقيقته نحن لا نعلم لكن الذي نعلمه أن هذا ليس من دين الله في شيء لا من قريب ولا من بعيد، وأن هذا مفاسد خالصه ليس فيها مصالح للامه وان الامه تدفع الثمن باهضا يدفعه المسلمون في الغرب ويكونون في حال يرثى لها ويدفعه المسلمون في العالم ويؤدي الى مزيد من تسلط الاعداء والطعن في الدين واستضعاف الامه وكيل التهم الى هذا الدين القويم فإذا الله المشتكى إلى الله المشتكى والله المستعان المقصود أيها الأحبة أن هذه الآية الكريمة تقرر معنا لا مريت فيه أولئك لا يتركون أهواءهم مهما قدم لهم من البراهين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم لكن هذا لا يعني الا تقدم الدعوة فإن ذلك فيه من إقامة الحجه ويفتح الله عز وجل قلب من شاء والنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من بعده أمروا بالبلاغ والدعوة إلى الله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الهداية بيد الله ليست إليك إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله لا تتدخل تقول هؤلاء لا يؤمنون هؤلاء لا خير فيهم هذا الإنسان لا يهتدي لا إن ربك هو أعلم فهو أعلم بما في النفوس بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فدع هذا إلى الله النتائج إلى الله ليست إليك قد ترى إنسانا في غاية العتو وتستبعد إيمانه وهدايته ثم يتحول بعد ذلك إلى شيء آخر يتحمس لهذا الدين وينصره نصرا لربما لا تؤدي بعضه فهذا أمر مشاهد الذين حاربوا الإسلام وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف حولهم الإسلام إلى شيء آخر إلى أنصار خالد بن الوليد رضي الله عنه عكرمة ابن أبي جهل من قادة المسلمين وكم أبلوا وكم فتح على أيديهم رضي الله عنهم وأرضاهم وكانوا في يوم من الأيام يعادون النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدين أشد العداوة أبو سفيان القائد الأكبر للمشركين تحول إلى الإسلام وهو أول من قاتل المرتدين كان عائدا إلى اليمن وفي الطريق قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلقي ذا الخمار مرتدا على الإسلام فقاتله قبله أن يشرع أبو بكر الصديق رضي الله عنه بحرب المرتدي أبو سفيان أول من قاتل المرتدي سهيل بن عمرو العامري الذي أراد عمر رضي الله عنه أن يقلع ثنيتيه لأنه خطيب مفوه فلما أسر في يوم بدر عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع ثنيتيه بحيث يصير ألثغ ما يعرف يخطب، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال لعله يقوم مقاما تحمده عليه وفعلا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في قريش قال أيها الناس يا معشر قريش إنكم آخر من دخل في هذا الدين فلا تكونوا أول من يخرج منه فثبتهم فثبتوا فلم ترتد قريش بينما قبائل العرب ارتدت هذا سهيل بن عمرو الذي كان سفير قريش في يوم الحديبية ف. لا تبتئس ولا تيأس فالهداية بيد الله تبارك وتعالى لا تملكها أنت ولا أنا ولا أحد من الناس ثم يؤخذ من قوله تبارك وتعالى ولئن أتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم لاحظ أفرد القبلة في قوله قبلتهم مع أن النصارى لهم قبلة يستقبلون المشرق واليهود لهم قبلة يستقبلون التابوت وإذا كانوا في بيت المقدس يستقبلون الصخرة فوحد القبلة بالنسبة لهؤلاء جميعا مع أنها مثنى يحتمل أن يكون ذلك باعتبار أن كل واحدة من هاتين القبلتين باطلة أصلا مخالفة للقبلة الحق فاشتركتا في الاتحاد بالبطلان فعبر عنهما بالمفرد وما أنت بتابع قبلتهم الباطلة أيا كانت وجهتها وكذلك أيضا مقابلة المفرد في قبلة المسلمين ما تبع قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم هذا بالإضافة إلى أمر ثالث وهو أوضح في توحيد القبلة من جهة اللفظ هو أن وما أنت بتابع قبلتهم قبلة مفرد مضاف إلى المعرفة الضمير الهاء وهذا يفيد العموم الإضافة هذه تفيد العموم يعني يصير بمعنى الجمع يعني قبلتهم قبلة اليهود وقبلة النصارى فهو بمعنى الجمع وإن كان لفظه مفردا يعني وما أنت بتابع قبلات هؤلاء وكذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية المبالغة في النفي بعده مؤكدات لاحظ اسميه الجمله ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبع قبلتك وما انت بتابع, بتابع اسميه الجمله وتكرر الاسم فيها مرتين ما تبع قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع ايضا قبلة بعض فيما ذكره فيما بعد ذلك وتأكيد النفي بالباء في قوله بيتابع، فهذا الأمر لن يتحقق لن يحصل هذا بالنسبة للمجموع وإلا فإنه يؤمن من الأفراد كما هو معلوم من اليهود ومن النصارى لكن أن يتحول هؤلاء إلى الإسلام لا قد تتحول بعض الأمم الوثنية يعني في جزيرة العرب أسلم جميع الناس في جميع أنحاء الجزيرة العربية تقريبا لكن بقي أهل الكتاب المجاورون للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لم يدخلوا في الإسلام دخل افراد النصارى الذين كانوا في نجران لم يدخلوا في الإسلام اليهود الذين كانوا في خيبر لما فتحت خيبر وقبل فتح خيبر وبعد فتح خيبر ما دخلوا في الإسلام لكن الأمم العرب في مكة الأنصار في المدينة اهل اليمامة أهل اليمن وغير هؤلاء كلهم دخلوا في الإسلام ولما جاء الفتح الإسلامي إلى بلاد الشام ومصر وما وراء ذلك كل هذه الأمم دخلوا في الإسلام لكن من الذي بقي باقي أهل الكتاب صاروا أهل ذمه قد يدخل أفراد لكن هل تحولوا كغيرهم إلى مسلمين وذابوا في هذه الفتوح الإسلامية يعني مملكة فارس بكاملها لما سقطت بأيدي المسلمين تحولوا إلى الإسلام وهكذا ما وراء ذلك لكن أهل الكتاب يبقون في هذه الأماكن عبر القرون على دينهم لا يتحولون عنه جملة لكن قد يسلم بعض الأفراد فالذين هم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرون صباح مساء في المدينة ما دخلوا في الإسلام بينما أهل المدينة دخلوا في الإسلام من غير هؤلاء اليهود وفي قوله تبارك وتعالى وما أنت بتابع قبلتهم ما أنت بتابع قبلتهم إشارة إلى أن من عرف الله تعالى معرفة صحيحة عرف حقيقة الدين الإسلام أنه لا يتحول عنه ولذلك انظروا إلى سؤالات رقل أبي سفيان سأل مجموعة من الأسئلة لا يوجد فيها سؤال واحد عن معجزة ويسأل أبا سفيان قبل إسلام أبي سفيان يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه سأل عن. أمور ليس فيها معجزة فلما أجابه عنها قال إن كانت كما تقول فسيملك ما تحت قدمي هاتين ما أنا فيه لأتيته حتى أغسل عن قدميه عليه الصلاة والسلام هذا هرقل لكنه شح بملكه حتى تعجب أبو سفيان قال قد أمر أمر بن أبي كبشة أي يخشاه ملك بن الأصفر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ملك الروم صار يقول سيملك ما تحت قدمي هاتين فهؤلاء من ضمن الأسئلة من جملة الأسئلة التي وجهت لأبي سفيان من قبل هيرقل هل يرتد أحد من أتباعه بعد دخوله في الإسلام بعد دخوله فيه سخطة له فقال لا فقال هكذا الإيمان إذا خالط القلوب أو كما قال لا يرتد لكن طيب هؤلاء الذين يرتدون من بعض المنتسبين إلى الإسلام هؤلاء كما قال بعض أهل العلم بأن هذا الذي يقدر أنه معرفة عرف دين الإسلام الواقع أنه, أنه لم يحصل له اليقين والعلم الصحيح بهذا الدين إنما هو ظن متصور بصورة العلم أما العلم الحقيقي يعقبه ارتداد فهذا بعيد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين فمن عرف الإسلام معرفة صحيحة وآمن به ايمانا صحيحا استقر ذلك في قلبه فانه لا يرتد عنه لكن كما قال شيخ الإسلام كثير من المسلمين يرثون الإسلام وراثة فمثل هؤلاء لو حصل لهم تشكيك لحصل لهم زعزعه في هذا الإيمان حصل خلخلة هذا الذي يحصل الذين أخذوا وراثة لكن من عرفه بقناعة فإنه لا يرجع عنه أبدا لكن إذا كان أخذه وراثة لا يعلم حقائقه فيكون قلبه محلا قابلا للتشكيك تقع لكل حال في الآية بقية تحتاج إلى مجلس اخر اتركوا على الغد ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله عليه نبينا محمد عليه الصلاه